إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يوقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا, فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخل شهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإ أحدد منِ الْ المشركينَ استتَجاركَ فَجرُِوا حتى يَسمع كَلََ الله ثمُ أَبِغهُ مامََذَلكَ ب بأنهُ قَوم ال لا يعلمون كيفََ يَكونُ للِمُشركينَ أَهد عندَ الله ندَ ررسُوله إلاا الذينَ آهَدم عيندَ المَسْدحَرام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 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون فيه من إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون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 الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله هو احق ان تخشرو ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم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 انما يعمر مساجد الله منامن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولىك ان يكونوا من المهتدين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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخلوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون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 لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره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 وَذِنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفََِّّ وَلَا ي فقُونهاَا في سَبيلل وَلَا ينْفقُونهاَا ف سَبيل الَّ فَبَشرُهُم بعَذاابِنَ لِيم يَوْمَا يُحْمَا عَلَيهَا ف نَارِ جَهَرنَّم فَتُكوَاباجِبهُم هذا مَا كَ نَزْتُم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 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامَّ ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 إ خَرجَ الذيينَ كَفرَرُواثَ يَثْنَينِ إذمَا فيِي الغارِ إذ يَقولول لِصاحِبِ إذ يَقولول لِصاحِبِهِ لا تَحْزَل اللهَّه مَعَن فَأَزَل الله, الله سكين تَغو عَلَيه وَأَدَ بِجنود ال لمم تَرَوهَا وَجَعَلَ كلَلِمَةَ الذيينَ كَفرَر الصّفلَ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 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتاب ت قلوبهم ورتابت ادوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا لو عده ولكن كريه الله بعاثهم ولكن كريه الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعاون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتاغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل و ومنهم من يقول ذل ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه انت تسؤهم وان تصبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولون وهم فرحون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 وَلَهُمْ آدَابٌ وَقِيَمٌ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِقَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِقَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِقَلَاقِهِمْ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 ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر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 ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يؤذبهم الله عذابا لمن في الدنيا ولا آخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 بِماَا أأَخْلَفُ اللهَّه ماَا وَعددُوهَ بمَا الله ما وعدوه وبما كانَوا يَكذِبود أَلَم يعلموا أن اللهَّه يَعُ صِ اللهم وََجواهُم أَلَم يعلَوا وَأَ اللهَّهَا يَعلمُ سِ وَأَنَّ اللهَّهَا عَمُ الْ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 قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنْكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَعُودُوا مَعَ الْخَالِفِيلِ وَلَا تُصَلِّي عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة نامنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم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 وَمِنَ العرَابِ مَ يومِنُ بالِلههِ وَاليَومم إ خِِ وَيدَّخِذُ ماَا يومْ ف قُقُوبات ندَ الله وَتَّخِد ماَا ي ف قُقُوبَات الن يَندَ اللهَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولأَلَ إِ قُبَة الهُ سَُدخِلُمُ اللهَّهُ فيِي رَرحمَتِ إِ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 وآخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجده ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَ رَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنَ وَالْيَوْمِنَ حَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّه فَمَنُّسِسَ بُنيانهُ على تقوى من الله ورضوان خير خيرٌ مَنُّسِسَ بُنيانهُ على شفا جرفٍ هاربٍ فانهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون لا مرون بالمعروف الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِامْرِؤِهِ الرَّحِيمِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّمْ يَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضماء ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو النيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أدر المحسنين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 وَإذ مَا قُنزِلَ سُورَةُون فَمِنهُ يَقول أيكُم زادَتُ هذه إمانَ فَأَمَّ الذينَ آمنوا فَزادَت مُ إمانَ وَهُم يسْتَبَشِرون وَأَمَّا الذينَ فيِي قُلوبِ مرَضون فَزَادَتم رِجسَنِ ل لِجسهِم وَم تُ وَهُم كَافِرون.